بسم الله الرحمن الرحيم أتا أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون تنزل الملا يَكْتُبُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَدَعًا مَّا يُشْرِكُونَ